تعليل الأحكام بمقتضى ربوية نعم الأحكام الشرائية بمقتضى ربوية لإسكاة الناس حتى لا يحصل منازل حتى لا يحصل منازل إذا قل ليش كذا تقول لأن هذا الله رب يفعل ما يشاء لماذا أحل كذا وحرم كذا تقول لأنه رب لماذا تودى الناس من المشرق إلى المغرب من المغرب إلى المشرق من بلد المقدس الكعبة لأن ذلك في مقترى الله لله المشرق والمغرب ومنها أن العدو من فوائد الآية أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته العدو عدو يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزم لقوله عن قبلتهم ما قالوا عن القبلة كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فمن الذي صرفكم عنه وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه وقال بالأمس تختارها واليوم تنكرها وتنبنها فالخصم دائما يهيج خصمه بما يثير نعرته ليقيم الحجة عليه عن قبلتهم التي كانوا عليهم ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل لقوله لله المشتق هو المغرب ومن حوائدها إثبات مشيئة الله يهدي من يشاء وقد مر علينا كثيرا في كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة بل هو سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشرعه إلا بحكمة ومنها إثبات أن الهدىء بيد الله ها. يهدي من يشاء ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر. طيب. إحنا العاية ما. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. استمانته بعد هذه الآية من خصوصه. نقول الجبرية ونحتج بمثال الآية فلا خجلنا. لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به. قال الله تعالى أَفَتُنَبِّئُونَ بِبَعْضِ بعض وَتَفْتَرُونَ من مِنْ من وَاحِدٍ. راس كذاك. فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر ومجمله يبين في موضع آخر بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه واضح؟ فإذا لا دليل فيه إلا من نظر بعين أعوار الأعوار ينظر من جانب العين الصحيحة لكن من جانب العين العورة. ما يرى والواجب أن الإنسان ينظر إلى النسوس بعينين هاقبتين وهو بعين واحدة طيب ومن فوائد الآية بيان أن إذن بطلان هذه الفائدة باطلة الاحتجاج بالآية على صحة المذب الجبلية هذا باطل تمام طيب ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة بأنها التي على صراط المستقيم بأن أول من يدخل في قولي هذه من شاء الله صراط المستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة نعم ليس من فضيلة الصراط أنه هو المستقيم وزياد قول المستقيم نعم هذه توقف في التفسير طيب إذن من فوائدها فضيلة هذه الأمة بأنها المهدية إلى صراط مستقيم <تصفيق> ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال قوله كما أنه فهو أيضا ضلال لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية وما سواه ضلال وعجاج نعم و. امتهى الكلام على على هذه الآية قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبله لآخره من فوائد هذه الآية أن ما الله لهذه الأمة من استقبال بيت بيته فهو من أجل كونها وسطا من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى المسجد الحرام لقوله وكذلك أي ومثل ذلك الاختيار لكم اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم بقوله، لا وسطا وسطا أي عدلا فعلا. ومنها عدالة هذه الأمة عدالة هذه الأمة في قوله لتكون شهداء عن الناس والشهيد قوله مقبول والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة ومن هنا نأخ... نعرف حذق أهل الفقه في ح... حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله لأن هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دي... على دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون شهيدا وتقشارتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية فعليه أخذ من هذا حد العدل نعم أن العدل من استقام على دين الله طيب ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة قوله تكون شهداء على الناس فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى؟ نعم نقول لكنها سمعت لكنها سمعت سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة؟ قوله نعم طيب صلوات الله وسلم عليه ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة شهيدا علينا بالعدالة شهيدا علينا بالعدالة وقيل كما مر شهيدا علينا بأنه بلغ نعم شهيدا علينا بأنه بلغ وأيا كان فإنه من فضائل هذه ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ويكون الرسول شهدا عليك ومنها أنه لا رسول بعده من أين أخذ لأن أل هنا للعهد وهو يخاطف هذه القم فالرسول المعهود فيها واحد هو ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول أن لا يكون بعده رسول ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا من النحو وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه فانتبه انتبه لهذا إن لقد قد يبتليك قد يبتليك بالمال يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا وهذه محنة لأن غالب من يبتلي بالمال طغى وشح طغى من وجه وشح من وجه آخر نعم ثم اعتدى في تمويل المال فظل في تمويله والتصرف فيه وتصريفه مفهوم جمع طيب احذر من ان الله قد ينعم عليك بالعلم والعلم عليه ضريبة وهي اول شيء تقوى الله وخشته انما يخشى الله من عباده العلماء فإذا لم تخشى الله بعلمك فعلم أنه حجة عليك امتحان الله عز وجل ما يهين الأمر كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتموه صلى الله عليه وسلم وأن يعينها على بذلك وتعليمه أن لا يكتموه في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال السائل بلسان المقال يجي لمك واحد يسألك والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة فهو وإن لم يسأل بلسان المقال يجي يقول لكن حال الناس ستستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر مفهوم هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها خشية الله بعلمك ثانيا بيان وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتكتابه أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواصيج نعم ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل طيب أقول أيضا الحذر وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوت الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه نعم إذا أنا الله عليك بعافية، هذا أيضا امتلاء. هل مهم أن الله يبتل الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني؟ ومر علينا أمتله من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية. يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له. وذكرنا مثلا في هذه الأمة. ومثلا في بني إسرائيل في بني إسرائيل في قضية السبت حيث نهوا عن السمك يوم السبت صار تأتيهم شرعا ويوم لا أسبتون لا تأتيهم وفي آل الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محلمون بالصيد أك... كثير جدا وتناوله عيديهم ورماعهم ما يحتاج إلى سهاء يمسك الواحد الصيد بيده ولا واللبرمه يزربه عليه ويأخذ ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب ولا لا نعم, نعم. نعم. الله عز خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكريف بالعبادة وأعظم امتحان فيما فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في زب ابنه وحيده وثمرة فؤاده ماله غير، وبلغ معه السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به، ليس صغيرا فيهجر، ولا كبيرا فيستغنى عنه. بلغ معه السعي في المصاحبة، المعيّة، أن مصاحبه يسعى معه، ويدهم معه وأمره بأن يذبحه، ووافق وافق، الابن والأب. وأسلم لله رب العالمين وتله لجبينه على وجهه لأن لا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفسع أما الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهاء في حدها وهذه نحن حظيمة ومع ذلك قام بها إنهم يا إخواني إن الله سبحانه وتعالى قد جبت الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم سبحانه وتعالى لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار والعود لا يتبين رائحته إن بمس النار لا بد من شيء ولهذا قال وما جعلنا قبرك التي كنت عليها إلا لنا علما مي تبع الرسول حيث وطها توجه ما ذايم ي... ورث مما ينقلب على عقبيه فيارشى والله يذكرنا نعم ما نعم قلوا ترك فيها مثل قتل. كيف ترك ل لابنها يعني إنه محلة إيه وها المحلة كنا ذي هم وتاركهم بالخلايا عنهم أخف ولو لا لا أخف الكثير شير نعم نتيوسف نتيوسف مع الواضحة. لا لا هذه أكبر من هذه هذه أكبر لأن هذا صبر على طاعة الله قضية إبراهيم صبر على الطاعة وهذه صبر عن معصية كل واحد أكبر من يبنون لا كبير وهو أكبر من ذي س أيضا حتى أكبر من هذيك من حيث النوع ومن حيث الواقع يعني حبس الناس الإنسان عن شهواته يعني أهون من يكون هو يذبح ولده بيده هذا جميلين ما هو من يبلغ من إمامة هذه الدرجة صعب جدا سلام الحمد لله الحمد طيب من فوائد الآية أن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقوله لنعلم من يتبع الرسول فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول إذن فاتباع الرسول واجب وإلا لمحتاج إلى محنة الناس عليه ومنها إثبات وعلم الله علم الله لقوله لنعلم وعلم الله يا آدم محيط علم الله محيط بإيش بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم وقد سبق لنا إشكال في هذه الآية وجواب عليه نعم ومنها أن الردة عن الإسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبي فإنها انقلاب إلى الوراء ومنها أن التقدم حقيقة في الإسلام وأن الرجعيين حقيقة هم وخالفون في الإسلام ليس كذلك هنا إحنا ما نقول هذا من عند أنفسنا أو أو انتصار اللي أنفسنا نقوله من كلام الله من مما ينقلب على عقبي فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون نقول بل أنك رجعي لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلابا عن العقيدة ولا أفلح من هذا الرجوع إن الإنسان يرجع على عقبه بعد ما يرجون ي... أعمى والعياذ بالله ما أدوش اللي وراه نعم ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة شاق شاق إلا على طائفة معينة من الناس وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وهذا ما علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه لكن بتمام الإمام هذه المشقة وتكون سهلة والعلماء اختلفوا أيما أفضل رجل يفعل العبادة بمشقة ويطبخ المعصر بمشقة وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة أيهما أفضل؟ <تصفيق> قال بعض العلماء الأول أفضل لأنه مجاهد مجاهد نفسه يتعب وقال الآخرون الآخر. بل الثاني أفضل لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له لا ينبسط إلا بها نعم فما ترون أنتم؟ وليه فرق وليه من الطاعة معصية فكنت معصية فرقها مع البشر نعم الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويصف وانقياد فهذا أكمل حالاً بلا شك حاله أكمل من الأول أليس كذلك؟ ينطمئن <تصفيق> نطمن و... و... ويفرح والثاني حاله أدنى حاله أدنى ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك تكلماته <تصفيق> يؤجر لكن الأول فرق أفضل حاله الأول أكمل بكثير لأنه يعمل بنور بنور وإيمان ويقين كبات نعم على أن هذا الثاني اللي نحن قلنا أنه حرور ولو أنه مشقه ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العادة في نفسه العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فأبى أن يكون إلا لله فالإنسان قد يفع العبادة في الأول بمشقة ويكون عنده نوع من يعني التعب في تنفيذها لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد صدق القصد والطلب يسر الله ربما وطاعه حتى كانت سجية لهم نعم، <تصفيق> هذا يدل على أن هذا أكمل حال كم حال؟ نعم قال ومن فوائد الآية إظهار منه إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله نينه؟ نسب الهاشئ الكبيرة إلا على الذين هد الله أتى بالذين أيضا اسم وصول الصريح دون من الذين هدى الله نعم ولهن منه على أينين والحمد لله صلى الله عليه بالهجاية يرى أعظم منه من الله بها عليه أن هداه للإسلام لا شك أنها أعظم والله من الأكل والشرب والنكاح والمسكة وكل شيء لأنها حياة الدنيا والآخرة وملائة الدنيا هي حياة الدنيا فقط تزور فأعظم منا من الله بها على الإنسان أن هداه الله وهذه يجب أن الإنسان يشعر بها لا يمن لا يمن بدينه على ربه فلأعتقد أن المنه لله عليه أن هداه حتى يزداد محبة لله عز وجل كل ما فعل عباده أحب الله عز وجل لتقربه به بها إليه ولأنه هو الذي هداه إليها وكم من الناس يضلوا أليس كذلك وإن طُع أكثر من في الأرض ها يضلوا كعن سبيل الله أكثر من في الأرض كلهم ضلّي فإذاً يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الشعور يا إخوانه تشعر بأن الله أما هداك للإيمان إن هذه أعظم منه من بها عليك وإنها كبيرة وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن العرب: يمنون عليك أن آسلموا. الجواب: كل لا. تمنوا علي إسلامكم. آه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون، فاعرفوا الحقيقة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشف الفضل والكرم والذي من علينا بالهداية ثم يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء يعني نعم عظيما مع أن, أن له الإحسان أولا وآخرا والذي الذي أحسن علينا اولا وأحسن علينا آخرا ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان الله أنت الذي تمنوا بها علينا وتوفقنا له ثم تقول وكان سعيكم مشكورا هذه منه عظيمة الحقيقة الحمد لله إذا وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عام إذا كان مبنيا على الإيمان لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة وما كذا يضع إيمانه ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم وما تضمناه من الصفة وهي, وهي الرأفة والرحمة وهي الرأفة والرحمة فهذا يسمان من أسماء الله تضمن هذه الآية وماتضم و... والصفة وفينا أيضا هل نقول والأثر نعم الرحيمة نعم والأثر فإن الله مر علينا <تصفيق> أن الأسماء الحسنة إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل وإذا كانت غير متعدية تتضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة فالحي يتضمن الاسم والصفة أولا والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل له رحمة يرحم بها له رحمة يرحم بها ويصلها إلى المشاه ومن فواية الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس لقوله إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قول وهذه عامة لكن إذا كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة متصلة بالدنيا ولا حد. وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى بالدنيا وعادله في الآخرة في, في الآخرة يجازون بالعدل والقصة وفي الدنيا بالفضل والإحسان وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل <تصفيق> إن الله بناس لا رضي إلى هلا؟ طيب قال الله تعالى قد نرى تقلبوشك في السماء نعم نعم نعم من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان من فوائد الآية أن العمل من الإيمان لقوله إيمانكم فإنها فسرة بالصلاة إلى بيت المقدس وهو وهذا مذهب أهل السنة وجماعة أن, أن العمل داخل في الإيمان ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية أن العمل من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل لا شك من الإيمان لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان صادر عن الإيمان فالإيمان هو الذي أوجبه ولهذا لا يعد عمل منافق من الإيمان السبب عمل المنافق صلاة وذكر لله ونفقات ما تعد من الإيمان, لأن الإيمان لأنه منزوح من الإيمان من صادر عن الإيمان ليس صادرا عن, عن الإيمان شيخ. السنة وجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج. يقول العمل من الإيمان ويخالفهم بذلك المرجع يقولون العمل ليس من الإيمان طيب. لكن أهل السنة وجماعة يفارقون المعتزل والخوارج في أن المعتزل والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان لكنه إذا فقد فقد, فقد الإيمان ففائل كبير عندهم خارج من الإيمان لكن المعتزل يقولون إنه في منزله بين منزلتين والخوارج يقولون إنه كافر وآل السنة والجماعة يقولون لا مسلم لكم هذا فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاصف. فاسق بكبيرته أو نقول مؤمن نصف. ناقص الإيمان أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان نعم شميل. استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قولها شهادة كل والأصم والأخرص لا أعمى لا لازم كلها فقل الحواس نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرص فيما يمكنه إدراكه فيما يمكنه إدراكه مقبولة لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله ما نقبل يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند ذنه وسمعت مسارة فلان وفلان لهم جنبي ها؟ ما تقبل لكن لو يجي الأصم ورأيت فلان يعمل كذا وعينه سلمتان يقبل فالمهم إن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به إمكان إدراكه من إمكان إدراكه ما شهد به نعم وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استجارت القوي الأمين وقال عفيت من الجن وإني عليه القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها لو في كل الأعمال أنها أنها أنهما ركنان في كل عامل فالقوة إمكانه القيام بالعمل والأمانة الثقة فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين والقوة ترجع إلى امكان القيام بالعمل الذي الذي هو يدعي ممارستهم. نعم. مستهزئ على النعم. عالِم عملا بما سمع من شريعة الله. أو من عالِم من شريعة الله. نعم. فهو انا مستهزئ على الصلاة. نعم. هو ما على الصلاة مستهزئ به ومستهزئ. من؟ ما كان رضيع إيمانكم؟ إن الصحابة رضي لا، لأنهم ذلك في في وقت عملهم عامل ب بالحق. بالحق ما نص. إيمانه. يقول هو. كانوا عليها ما يدلنا الله ما يدل عليه سيار لأنه ليس على قبلة إليها قبلة التي كانوا عليها ما قبلة التي عليها. ليس على قبلة. لكنه. لأنه في استعلاء. لا. العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه. العمل بالشيء يعتبر استعاء استعلاء عليه. سألاء معنوية, معنوية. أيه؟ كما تقول أمت على الحال التي أنا أخبره نعم, نعم. بالنسبة للقوائس يقول سفا كثرت الاعتراف على الشريع عن السفا وأنه معارضة الشرع مع الناس الضلال داخل في نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا السفا أخص من الضلال لأن الضال قد يكون عن جهل به عن جهل مو عن سفا هناك تمام طال وهناك شيء سفاه فالسفيه يعارض يعني لأن السفاه هو عن مخالفة الرشد وهو يعارض ما علم ما علم وانك نعم نعم في هذه الآية ايضا في قوله ما جعلنا قبله اثبات الحكم لله نفات الحكمة تلحل من قوله إلا لنا علامة لأن اللام هنا للتعليم اللام للتعليم وهذا هو الصحيح وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون أن اللام هنا ليست للتعليم لكنها العاقبة معنا إلا لأننا قد علمنا مصرح. مصرح. شيء آل فاسقين هؤلاء الأمة الذين غير لكم شهداء؟ ما هو الضائع؟ ضائع إنما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبلا أو أو خفر الله لهم نعم. نعم. نعم؟ نعم. لا عني لا يكون شهودا من نعم، إن لا لا يكون شهادة ولا شفاعة يوم القيامة إلا عني. ذكرنا فيها رأيًا. ب ب تفسير والآن في رأيكم، كلنا تو شهيد عليكم بتوديع، فتقول لكم، وذكرنا شهيدا عليكم ب بإبلاغه أنه أبلغكم، ليكون شاهدا لنفسه على غيره، لا لا الثاني ده الثاني مين؟ الأولى بمعنى لكم، المعنى الأول بمعنى لكم. قد مرى تقلب وجهك في السماء شرحين فلنولينك فلن فلن فلن فلن فلنولينك قبلة ترضاه ألفا ذا كم أنها التفسير. واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم فالجملة إذن مؤكدة بثلاثة, بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام والنوم فلنولينك وأتا بها بصيغة التعظيم لنولينك لأنه سبحانه وتعالى عظيم فالنوم هنا للعظمة وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة فلنجعلنك تتولى قبلة وعلى هذا فتكون الكاف مفؤولا أول وقبلة مفؤولا مفرول ثانيا وقيل إن المعنى فلنولينك فلنحولنك وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخاف أي فلنحولنك فلنحولنك إلى قبلة إلى قبلة ترضى مفهوم وقول قبلة معنى القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه الإنسان وجهه وقول قبلة نكرة للتعظيم قبلة وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها تطمئن إليها وتحبها وتقبلها نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا لكنه يحب أن يصرف إلى الكعدة قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة قد نرى تقلبها فلن نولي أنك قبل أن تظاهر فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك الله واجه الله أقرأ المسجد الحرام وليه استقبل استقبل بوجهك وقوله ولي وجهك شاطر وجه مفعول أول وشاطر مفعول ثاني والمراد بالشطر هنا الجهة يعني جهة المسجد الحرام وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام به ايضا جميع البدن لان البدن بهيئته وطبيعته اذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن ها مستقلا لها وقوله شطر المسجد المسجد في الاصل مكان السجود وقيل ان المسجد إن المسجد مكان السجود مسجد بالفتح والمسجد المكان المعد للسجود فيكون بينهما فرق بينهما فرق هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد وقولها المسجد الحرام الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره ولأنه محترم معظم والمراد به إيش المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف وقوله شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يقرأوا لأنه لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة إذ أنه الإيمان والخطاب إذا وجه للإيمان فهو خطاب له ولأمته ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود فهكذا الخطاب الموجل للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم لأن الحكم له ولأمته على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فإنما وده الخطاب للأمة لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق نعم قال وحيثما كنتم حيثما كنتم هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت ولكنها في القرآن لا تغير وقول كنتم هذا فعل الشرط أين جواب الشرط حسين ومن دعنا في الجيل ومن كان بعيدا عنه. ولهذا جاء التأبيه بقوله شطره أي نحوه ويشمل من كان في جوف الكعبة ولا؟ لا؟ نعم يشمله لا. لعموم قوله حيثما كنت. إذا إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان. أليس كذلك من أي جهة إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة لأنه لا بد من شخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولا وجهه شطره. طيب إذا كنا خارج البيت لكن في المسجد ندور عليه ولا لا ندور عليه. لأننا لو استقمنا في صف مستطيل ما ولين وجوهنا نحوه إشطره يصير من خرج عن مسامكته ولا وجهه جهة غير جهة غير لأنه محصور الآن وإذا ابتعدنا فإننا بعض العلماء يقول. إن كنت في مكة فاستقبل المسجد وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة لكن هذا تقريبي إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه السبال العين لا يخرج عن مسامكتها، ومن لا يمكنه مشاهدتها لبعد أو حيللة شيء دونها استكفى بالجهة. بالجهة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم. وإن حال عمود لا، حال عمود يمكن أن نبتجي. يعني في المسجد. عمود أو شيء هذا يمكن يمكن يصيب عينها ولو كان ولو حاد. المقصود المقصود المقصود أن يكون أنك أنت محاد الله، أن تكون محاديا لها. على هذا صحيح لا جدنا. على هذا القول نعم على القول بأنه لابد من شخص لابد من ما يصل فوق سطحه لكن سطحه فيه جدار السطح فيه جدار فيه جدار يصل الى الى, إلى إلى إلى فوق الرق يعني لا مهوش هذا ولذا قلت لك عتبة الباب تجزي عند الذين يقول لابد من شخص يقول عطبة الباب تزيد لا بس يكون المهم أنه يكون شخص بين يديه يعني يكون شيء مرتفع يكون بين يديه وقولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يشمن من كان في الطائرة نعم أو في الباخرة أو في القطار أو في السيارة فلا بد أن يستقبل القبلة ولكن عند ذكِّر الفوائد سندخل إن شاء الله نستثنى من ذلك. بقوله: وإن الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أُوتوا الكتاب والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل. والذين أُوتوه هم اليهود والنصارى. وقول لا يعلمون اللام هنا للتوكيد فالجملته إذا مؤكدة بإن واللام أنه الحق من ربهم أنه أي استقبالك المسيح الحرام استقبالك المسيح الحرام الحق من ربهم لكنهم والعياذ بالله يشويهون وإلا فهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيستقبل الكعبة من أين علموا ذلك مما جاء في كذبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أن هذا النبي الأمية سوف يتجه إلى الكعبة وقول لا يعلمون العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مش بعد مطابقا مطابقا للواقع وقول أنه الحق من ربه ذكرنا أن الحق معناه الشيء الثابت فإن, كان فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَرِمَةُ رَبِّهَا صدقا وعدلاً وقوله أنه الحق من ربهم الرب تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه الخالق المالك الكامل السلطات وإنما أضاف الربوبي هنا إليهم من ربهم لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته ومن اعترف برغوبيته لازم أن يعترف بأحكامه وتصرفه لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء وإلا فهو رب الجميل لكن هذا فائدة إضافتي إليه وما الله بغافل عما يعملون ما هنا حجازية غلة ميمية حجازية وستزينه لأن عمل لا لأن حذف خبرها تدخل حتى عند حتى التميمية نعم آه هذه صح لأن القرآن بلغة قريش القرآن بلغة قريش ودلي على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا ما هذا بشرا ولم يقل بشرون. بشرون. إن هذا إلا ملك كريم فالقرآن بلغة قريش وقريش حجازي ليس تميمي وقوله بغافل الباء زائدة إعرابا مفيدة معنى. ما فائدتها التوكيد, التوكيد. وقوله ما الله بغافل إذن ألباء حرف جر هذا الإعراب زائد وغافل اسم خبر من منصوب بها وعلى نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقوله بغافل الغفلة اللهو والسهو عن الشيء وقوله عما يعملون ما اسم موصول تفيد العموم يعني عن أي عمل يعملونه سواء كان عملا قلبيا أم جارحيا يعني أم يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالغلوب فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل وقولوا من الله بغافل عن يعملون يفيد التهديد لهؤلاء يعني الغرض من هذه الجملة تهديدهم على مخالفتهم حيث أنكوا ما يعلمون أنه الحق من ربهم وهذه الصفة هو الله بغافل عن ما يعملون من صفات الله الإيجابية التبديه أو الثلبية الثلبية الثلبية المنفية وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا يقصد بها مجرد الثلبي والنفي وإنما يقصد بها مع ذلك يا مصطفى يقصد بها مع ذلك إثبات الزد إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثلا الله بغفل ما يعملون تستلزم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم الذي لا يعتريها أي غفلة لا يعتريها أي غفلة وقد ذكرنا فيما سبق أن النفل المجرد لا يستلزم كمالا لأنه قد يستلزم نقصا وقد لا يدل على مدف ولا نقص أو نسيف طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص عبد الله جالبا لا هذا لا تستخدم الكمال، ما يمكن يكون نافل لله يصدر النقص أبدا، يعني نفي الغفلة ما تصدر النقص، يعني لأنه في الكمال لا سب غفلة، من يعرف؟ الله رزق يعرف. لا إله. هو نفي نفي نفي شيء مذمومه ما يستلزم بل هو نقص. قولت الضعيف ممكن. ما ظلم يضاعفون لأنه عادل من غير القرآن وما لا من غير القرآن. هم. قبييلة قبييلة. قبييلة هم ولا يغذون الناس حب الخزي. صح. وضيّلة لا يغذرون بذنّه ولا يظلمون الناس حبة خربهم عندما أسمى هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفئ نعم وغير معتدين أوفئ لا يغذرون بذنّه غير معتدين لا يظلمون الناس والواقع أنه وصفهم بالنقص نعم وصفهم بالنقص فهمتم وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل, أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا هذا يذنهم من لا يمدحهم ظاهر الكلام أنه يمدح والواقع أنه يريد إينا أما الذي لا يستزم نقص ولا متحن فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم أحدا الجدار لا يظلم أحد ولأنه غير قابل للظلم فنفي الظلم عنه ليس متحن لكن بالنسبة لله عز وجل العمر بالعكس كل صفة منفية عنه فإنها تستزم فما ضدها من المتحن قال الله تعالى وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِدْ لَلَّكَ في لَئٍ أمران متنازعان قسم أشار قسم مجلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر أي والله لئن والثاني المنازل للقسم إن الشرطية وكل من, من, من القسم والشرط احتاج إلى جواب أولا طيب أين الجواب في قوله وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتِ احتاج قوله ما تبعوا قبلك ما تبعوا قبلك هذا الجواب هل هو جواب للشرط او جواب للقسم؟ الشرط الشرط جواب للشرط؟ القسم قبل الشرط. جواب ما أخر. أي لا هذا جواب للقسم. <تصفيق> وحدث لدى اجتماع يقول بالمالك وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. جواب ما اخرت فهو ملتزم. والماخر الآن هو الشرط وعلى هذا فيكون قوله ما تبعون جوابا للقسم لا محل له من الإعراب لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب نعم وجواب الشرط محذوف جل عليه جواب القسم وقول وَلَيْنْ أَتَيْتَ إِنْ وَالشِي وَالشِي شرطية شرطي. وأتيت بمعنى جد ولينتئت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى بكل آية ألبى للمصاحبة يعني مصطحبا لكل آية آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم لينتئتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به نعم ما تبعوا قبلك أي, أي شيء قبلته الكعبة الكعبة يعني لم لا يتبعون هذه القبلة ولا يتولونها لو تأتيهم بكل آية وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما هم معاندون لأن الذي يعلم الحق ولا يتبعه معاند ما في الفائدة تأتي بكل آية ما يفعل ما يقبل وقوله بكل آية ما تبعوا قبلتك قد نقول إنهم كما لا يتبعون قبلته ولا يتبعون دينه أيضا أولا نعم لا يتبعون دينه لأنه من لازم اتباع الدين أن يتبعوا القبلة وقوله ما تبعوا قبلتك قد يقول قائل إن هذه القبلة من خصائص هذه الأمة لأنه أضافها إليه فقال ما تبعوا قبلتك ولكن الظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وهكذا قال شيخ الإسلام إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه قبلة. قال وما أنت بتابع قبلتهم الواو هنا عطف واو العطف أو الواو السناف الواو هذه عاطفة أو السنافية هذه السنافية لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا وهذا هو السر في التعبير والله أعلم للجملة الاسمية في قوله وما أنت بتابع وهم أتا من جملة الفعلية نعم في قولهم في قوله ما تبي قبلته فهم لا تبعون قبلة رسول والنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم لأن قبلتهم هذه منكرة لم يأت بع الشراء ثم لو فرغ أن الأديان التي هم عليها قد جاءت بهذه القبلة فإنها نستخر بال بقبلة الإسلام وقول ما أنت بتابع قبلتهم وش اللي ناس من قبلتهم شيت وش اللي ناس بتابع قبلتهم فعلا. فعلا. نعم. هذا قبلاه. هنا منصوبه اسم الفاع. طيب لو في غير القرآن لو أضيف بتابع قبلاهين، صح؟ وكانت الإضافة لفظية. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلاه بعض. ما بعضهم أي الذين أوثوا الكتاب بتابع قبلاه بعض. فاليهود ما تدفع قبلة النصارى والنصارى ما تدفع قبلة اليهود لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار واليهود يقولون إن, إن النصارى كفارة على حق ولهذا يكذبون عيسى صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه والعياد بالله ولد زنا وفعلا حاولوا قتله وشبه لهم فقتلوا الشبي وصاروا يقولون إننا قتلنا المسيحة عيسى بن مريم يفتخرون بذلك نعم قتلهم الله هؤلاء بعضهم لبعض عدو لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمين بعضهم لبعض ولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الهود والنصارى بعضهم بعض بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم يمكم فإنه منهم فبعضهم يتولى بعضا على المسلمين لكن بالنسبة لإقرار بعضهم على دين بعض نعم لا يقذون هؤلاء إلى يقولون لهود وهؤلاء إلى يقذون النصارى ولهذا سبق لنا أن اليهود قالوا ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست لهود على شيء وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نعم هل لا لا نعم نعم طيب هذه يحتاج وما بعضهم بتابع بعض. اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة وقبيلة النصارى إلى المشتاق قبيلة النصارى إلى المشتاق يتجهون نحو الشمس فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون والنصارى يقول اليهود أنتم ضالون ولا تبعدون ولا بعضهم بعض في القبلة ولئن اتبعت اهواءهم من بعدنا جاءك من العلم انك اذا من الظالمين قول ولئن اتبعت نقول فيها مثل ما قلنا في في مراننا ولئن تايا ففيها قسم وشرط والجواب للقسم من الشرط للقسم وهو قوله انك اذا ولهذا لم تقترم بالفأ ولو كانت جوابا للشرط لو وجب اضطرانها بالفأ لأنها جملة سنية ولن اتبعت الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وإن الشرطية لا تقتضي أو لا تستلزم وجود شرطها لا تتزلزم وجود الشرط إن الشرطية لا تتزلزم وجود الشرط وإنما قلنا ذلك لألا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءهم من العلم لا ما يمكن كيف يقول لا إن اتبعت نقول هذه لا تستلزم جواز شرطها جواز وقوع الشرط لا تستلزم ألم يقول الله تعالى لئن أشرقت لأحبطن عملك هل يمكن هذا لا ألم يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين وهذا يمكن ولا لا ما يمكن إذا فالشرط المعلق بأن لا يكون لا يستلزم الوقوع لا يستلزم الوقوع وولاحظ الفرق نحن نقول لسنا نقول لا يمكن وقوعه نقول لا يستلزم الوقوع بمعنى أنه قد يقع في بعض الأشياء وقد لا يقع في بعض الأشياء ماذا اللغة مفهومة ها أقول فرق بين لا يستلزم الوقوع وبين لا يقتضي الوقوع أوله إذا قلنا لا يقتضي الوقوع هذا ليس بصحيح فإن المعلق بإن قد يقع وإذا قلنا لا يستلزم فالمعنى ليس بلازم الوقوع ليس بلازم قد قد يعلق بإن وهو غير ممكن وهو غير ممكن وقوله ولئن اتبعت اهواءهم جمع هو واله في الهوى الهوى بمعنى الميل ومنه يقال النجم هوا إذا مال وثقل ويطلق الهوى <تصفيق> في الغالب على الميل عن الحق على الميل عن الحق ويقابله الهدى فيقال اتبع الهوى بعد الهدى فإنتم وهل يطلق الهوى على الهدى نعم إن صح الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهو دنيا على أن الهواء يكون في الخير كما يكون في الشر ولكن مع ذلك فالغالب أن الهواء يكون في الشر من بعد ما جاءت من العلم متعلق بالتبعث نعم أقول إن صح إيه. إذا ما صح ما, ما عاد يكون فيه الشاهد على أن الهواء يأتي بمعن الهداء نعم أقول الحديث ننظر في من النظر لا بس إنما لو ما صح فإنه لا يصح يقول أن نقول إن الهواء يكون في الشيء المحموم لأن كل ما في القرآن والسنة من ذكر الهواء فإن في الأشياء المدمن هذا الحديث وإن قدح بعضه في السنة بعضه حسن إيه هو معناه صحيح المعنى ما في الشيء صحيح لكن لا طيب قوله من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم هذا متعلق بالتباع يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظلم وقوله من بعد ما جاءك ورد اسم القرآن على ثلاثة أول هذا أحدها والثاني بعد ما جاءك من العلم والثالث بعد الذي جاءك من العلم كدا. أما بعد ما جاءك من العلم بعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي، وأما من بعد ما جاءك فيه أبلغ من قوله بعد الذي جاءك أشد لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل وحصل هذا الأمر نعم بعد مجيء العلم نظير ذلك أن دخول من يكون أبلغ قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب أشد من قوله وبيننا وبينك حجاب من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب بخلاف وبيننا وبينك حجاب به ماده ما تدل على هذا وقول من بعد ما جاءك من العلم المراد بالعلم إيش علم الشريع الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام إِنَّكَ هَلِهِ جَوَابُ الْقَسَمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ إِذًا هي إِذٍ اللي مرت علينا بالإضافة قل لها غير هاي هي ضرع ما في الشكل لكن حين قلنا إنها إِذٍ إِذٍ وإِذًا نعم وإذا وأن هذه الأدوات الثلاث تنازعت الأزمنة إذن للماضي وإذا من ستحدى وإذا للحال يعني إنك إذا في حال اتباعك أهواءهم من بعد مجاك من العلم في هذه الحال لمن الظالمين الله أكده بإن وإذا واللام واللام في قوله لمن الظالمين وصدق الله عز وجل اللي يتبع أهواء الظالمين والمغضوب عليهم بعدما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو لا شك من الظالم، وتأمل اللطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنك إذا ظالم قال لمن الظالمين لمن الظالمين وهذا لا شك أنه إيش تلطهم في الأسلوب لأني الآن لو أقول لك أنت رجل ظالم أيهما أشد وقعا أو أن أقول أنت من الظالمين الأول أشد وقع أشد وقع في النفس نعم ولهذا نقول إن, إن قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين من باب التلطف في الأسلوب للرسول صلى الله عليه وسلم نظيره شف نظيره قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزمن عندما تقرأ عبس وتولى تظن أن العابس والمتولي من غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الرسول تظن أنه رجل آخر نعم ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فعليه يكون الله عز وجل ترطف في الأسلوب بالنسبة لقول لا من الظالمين لأن الظالمين فيها ضمير مستفر يعود على من على على غير الرسول على الظالم لكن لو قال إنك ظالم فار الظالم يعود عليه نفسه إنك إذا لا من الظالمين خاصة اللي خاصة كمنا كريضا لا رسوله غير وقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم نعم يعني لا المراد, المراد الظالمين الذين لم يعدلوا في تصرفهم لأن الظلم هو في أصل نقص وهو عدم العجل فقد يكون يصل إلى, إلى درجة الكفر وقد لا يصل حسب ما اتبع فيه إن اتبعهم في أمر لا يخرج عن الله لم يكن خارجا عن الله وإن اتبعهم في أمر لا يخرج فار الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم الذين مستدأ فأين الخبر جملة يعرفون وقوله آتيناهم أعطيناهم والإيطاء هنا شرعي قل لكوني نعم آتيناهم الكتاب نعم جامعا بينهم كونيا شرعيا لأن الكتاب شرعي شرع والإعضاء هنا كوني قدر الله تعالى أن ينزل عليه الكتاب فندل وقوله آتيناهم الكتاب الفعل هنا ناصب مفعولين أولهما ألهى والثاني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 يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناؤهم الكاف التشبيه وما مصدرية أي عبد الرحمن ها ها لا لا بصدي كما يعرفون الكاف التشبيه ويحظر وما مصدرية أي تعمل. لا لا لا أولها بمصدر أي كما عرفة في أبناء نعم وهنا عبر بيعرفونه دون يعلمونه لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعفولة. التي تدرك بالحس الباطن والمعرفة تطلق أو يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس فأنا أقول لك أعرفت قلانا أو أقول لك أعلمت قلانا عرفت عرفت فلا ما تقول علمت أف لكنني أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل فعلمت ما فعل فهنا جعلنا العلم في الفعل والمعرفة في الجسم فهنا يعرفونه ليس في معنا يعلمونه لأن المعلومات تكون في المعقولات لا أو في الصفات أما في الأشخاص فإنه يطلق فيها المعرفة، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم جمع ابن وخصه دون البنت لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنسة فهو به أعرف فهو به أعرف أنت كذلك لا تعمل بنت ه؟ لا البنت ما تعمل الأولاد هي اللي تعوم البنت والولد الأولاد هه؟ لا لا لا ما هو تغليب أبناءهم لأن تعلق الإنسان بالبنت أكثر من تعلقه بالبنت، سيكون معرفته له أكثر من معرفته للبنت واضح؟ هذا هو السبب في أن عبر بالأبناء دون البنات. هل البنون, البنون, البنون الزكور فقط؟ لا البنون الزكور فقط عبر بالأبناء دون... يا ناس خلونا أنا قبل قليل وأنا معي معنا لبعطيكم وراحل نعم أنا قال لكم إذا وقف خلونا فسألو يعرفونه كما يعرفون أبنائهم نقول عبر بالأبناء دون الأولاد أو دون البنات <تصفيق> لعن تعلق الإنسان بالابن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت فيكون به أعرف يكون به أعرف وقد ذكر الله عن عن الإنسان أنه إذا بشر بالأنسى الله. ظل وجهه مسودا وهو قريب وإذا بشر بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم. ولهذا يزئ في غسل بول الذكر يزئ فيه النضح دون بول الأنثى الصغيره اللي ماتك الطعام أو الذكر الصغير اللي ماتك الطعام الذكر يزئ فيه النضح والأنثى لا بد تزه من الغسل وذلك لأن البن يلطف به أكثر من البنت في الغالب وهناك بعد علة أخرى وعلة ثالثة قرأناها في الزقر العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر لأنه يخرج بارزا بقوة فيلوث من السياب ما هو أكثر فيشق التحرز منه وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من الأنسى وأنه يلطخ الفضلات أكثر من تضيف الأنسى وقيل لأن الأنثى خلقت من دم والذكر من طين لكن هذا مو صحيح نعم إنما الاعتبارات الأولى هو أقرب وقال بعضهم إنه تعبدي بعد ما, ما نعرف هن الحكمة وعلى كل حال هذه نسלה من من إنما نقول عبر بالأبناء لهذا السبب كما نعهم وإن فريق منهم لا يقتمون الحق وهم يعلمون الله العدل في التعبير القرآني وإن فريقا منهم لا يكتمون يعني طائفا منهم تكتم الحق وعلمنا لكن طائفة أخرى لا تكتم الحق وهذا هو الواقع فإن من النصارى كالنجاشي من آمن ومن اليهود كعبد الله عليه السلام من آمن ولا مكتم الحق لكن فريقا منهم يكتمون الحق أن يقفونه فلا يبينونه ما يبينونه العيال بالله نعم ولهذا ذكر الله في سورة على المران أن بارهم يقول لبعض كيف أنكم تبينون الهدى لمحمد وأصحابه إذا بينتموه يحاجونكم به ها عند الله أفلا تعقلون فهم يتواصلون بالكتمان والعباد لله وقوله وهم يعلمون الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يقتمون أين فاعل يقتمون الواضع يعني يقتمون والحال أنهم يعلمون أنه حق وهذا أبلغ في الدم أن يكونوا كاتبين الحق وهم يعلمون به هيقوما قد كتموه عن عن علم فهم عامدون ظالمون يكتمون الحق وهم يعلمون أي يعلمون به قال الله تعالى الحق من ربك فلا تقول فلا تقول إن من المترفين رأى تقل بعضك في السماء أو إذا من شرقيين قبلة فولي وجهك شدرة المس الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شدرة من هنا ابتدأ الحكم بزغيرة قبلة فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رؤية الله عز وجل من قوله قد نرى تقل فوجه ومن فوائدها جواز النظر إلى السماء تقلب وجهك في السماء وأنه ليست أعادب مع الله إلا في حال الصلاة لحال الصلاة لا يجوز أن يرقى الإنسان بصره إلى السماء ومنها إستاته علو الله لأن رسول الله والله يقلب وجهه في السماء لأن الوحي أعتيه من السماء ومنها